الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قال وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض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 فذلك حين حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خيرا ولا تقوم الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقوم الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقوم الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه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 وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد هذا آخر حديث سيق في هذا المختصر مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ما يتعلق بكتاب الفتن آخر حديث في هذا المختصر في كتاب الفتن هو حديث جامع لجملة من أشراط الساعة وعلاماتها والساعة لا تقوم حتى يأتي بين يديها علامات وأشراط وهذه الأشراط من شأن وجودها أنها تدل على دنو قرب قيام الساعة وقرب مجيئها ولا تقوم الساعة قبل وجود العلامات التي أخبر أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون بين يدي الساعة وعلامات الساعة وأشراطها على نوعين كما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى منها علامات صغرى وعلامات كبرى والعلامات الصغرى منها ما قد وقع ومنها بعد لم يقع وعلامات كبرى تكون عند قرب قيام الساعة وإذا خرجت الواحدة من تلك العلامات الكبرى توالت العلامات الأخرى بعدها كالعقد إذا انقطع وانتثر خرزه و هذا الحديث ذكر فيه شيء من العلامات الكبرى وأيضا شيء من العلامات الصغرى التي هي دالة على قرب قيام الساعة أو هي دليل على قرب قيام الساعة والحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة وهذه من العلمات التي ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها وقعت والمراد بالمقتلة العظيمة بين فئتين عظيمتين من المؤمنين ما كان من قتال عظيم وقع بين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوية رضي الله عنه ومن معه وكان السبب في ذلك أن معاوية رضي الله عنه لم يبايع مع اعترافه وإقراره بأن علي أولى وأحق بالإمامة والخلافة وإنما أجل ذلك حتى يسلم له من قاموا على قتل عثمان أو من كانوا وراء قتل عثمان رضي الله عنه باعتبار أنه ولي أو من أولياء المقتول فكان يطالب بذلك وعلي رضي الله عنه يطالب بدخوله وترك الأمر لما يقدره الوالي والخليفة فكان بذلك وقعت أو بسبب ذلك وقعت مقتل عظيمة في صفين بين علي رضي الله عنه ومن معه ومعاوي رضي الله عنه ومن معه وكل منهما مجتهد ولا يقال في الصحابة رضي الله عنهما وأرضاهم رضي الله عنهم أرضاهم إلا خيرا ولا يقول السوء في الصحابة أو في واحد منهم إلا من كان في قلبه سوء ولياذ بالله أما صاحب الحق والهدى فإنه سليم الصدر تجاه أصحاب الرسول الكريم أصحاب الرسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه وعلي كان مجتهدا ومعاوية رضي الله عنه أيضا كان مجتهدا وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا وإذا اجتهد وأخطى فله أجر واحد وذنبه مغفور فكل منهما ليس عادما لأحد الأمرين إما للأجرين للاجتهاد والإصابة أو لاحد الأجرين مع غفران الذنوب إذا كان قد اجتهد وأخطى وكان الحق مع علي رضي الله عنه وأرضاه لكن لا يقال في أحد من الصحابة إلا خيرا رضي الله عنهم وأرضاهم وقد قال الله سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفل لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وانظر هذه التزكية للطائفتين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يكون بينهما مقتل عظيمة دعوتهما واحدة دعوتهما واحدة يعني ليس بينهم اختلاف في العقائد والأصول وأمور الدين دعوتهم واحدة وعقيدتهم واحدة وامورهم واحدة لكن فوقع بينهم اختلاف في وجهة نظر في مسألة معينة وترتب عليها هذه الفتنة وهذا القتال وأما دعوتهم وعقيدتهم واحدة المراد بدعوتهم للإسلام دعوة دعوة الإسلام فدعوتهم واحدة وعقيدتهم واحدة وهم على قول رجل واحد لكن حصل بينهم هذه الفتنة بسبب هذا الاختلاف في, في هذا الأمر الذي مرت الإشارة إليه فقول النبي عليه الصلاة والسلام دعوتهما واحدة هذا تزكي للطائفة وأن كل كلهم أهل إيمان وأهل دين وأهل عقيدة واحدة وليس بينهم اختلاف في أمور الدين وأصول الدين وإنما هم في, في, في الدعوة في أمر الإسلام على شيء واحد قال وحتى يبعث أن يظهر دجالون كذابون قريب من ثلاثين حتى يظهر دجالون كذابون الدجل هو الإفتراء والكذب الدجل هو الإفتراء والكذب فذكر عليه الصلاة والسلام أن من الأمارات التي لا تكون الساعة ولا تقوم إلا بعد حصولها ووجودها أن يظهر دجالون كذابون قريب من الثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله كلهم يزعم أنه رسول الله يعني كل منهم يدعي أنه نبي وأنه مرسل من رب العالمين ومن يتتبع, من يتتبع في التاريخ ومن ذكر أنه ادعى النبوة وأيضا في واقع الناس وحياتهم في زماننا المعاصر أو قبله, قريبا منه أو قبله بعيدا من هذا الزمان المعاصر من ينظر يجد أن من ذكر عنهم أنهم ادعوا النبوة أكثر من هذا العدد بكثير جدا أكثر من هذا العدد الذي هو الثلاثين بكثير وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى إن المراد بهذا العدد أي من ظهرت لهم شوكة ووجد لهم يعني قوة واتباع وظهور ونحو ذلك أما يعني من مثلا يعطب عقله بتعاطي مثلا مخدرات أو يفسد عقله مثلا بأشياء من هذا القبيل ويقول في المجالس أنه نبي أو نحو ذلك هذا كثير لكنه لا أحد يلتفت له ولا يكون له شوكة ولا ظهور فيكون المعني بقوله هنا في هذا الحديث قريب من ال الثلاثين كلهم يزعم أنه نبي أن يكون لهم ظهور يكون لهم ظهور ويكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع فلا تقوم الساعة حتى يظهر هذا العدد من الأشخاص كلهم يدعي أنه نبي وهؤلاء الدجالون من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصفة قال دجالون وأعظم أو من أعظم دجلهم ادعاء النبوة ويكون هذا الدجل من هؤلاء الثلاثين تمهيد لإمامهم الدجال الأكبر تمهيد لإمامهم الدجال الأكبر الذي يظهر في آخر الزمان وظهوره علامة من العلامات الكبرى لقيام وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وقد أنذر قومه من فتنة الدجال أي الدجال الأكبر الذي يكون ظهوره في آخر الزمان ودعواه أشنع وأفضع من دعوة هؤلاء هؤلاء يدعون النبوة لكنه يدعي الربوبية وأنه رب العالمين ويجري على يديه يجري الله سبحانه وتعالى على يديه فتنة وامتحانا آيات عظيمة وهي من باب الفتنة للناس وقد ذكر جملة منها نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه فإذا من هذه العلامات التي ذكرت في هذا الحديث أنه يظهر في لا تقوم الساعة حتى يظهر دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله كلهم يزعم أنه رسول الله أي أنه رسول مرسل من رب العالمين قالوا حتى يقبض العلم وهذا أيضا من علامات الساعة وقبض العلم لا يكون بانتزاعه من صدور أهله لا ينتزع من صدور أهله وإنما قبضه بقبض العلماء بقبض العلماء فلا يبقى في الناس في علماء وإنما يبقى فيهم الأدعية أدعياء العلم الذين يدعون أنهم علماء وليس من العلم في شيء فيكون هذا القبض للعلم بقبض حملته ورجاله إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور وإنما ينتزعوا بقبض العلمان حتى إذا لم يبقي عالما ترأس في الناس الجهال فقالوا وأفتوا بغير علم فظلوا قال قالوا وتكثر الزلازل وتكثر الزلازل والزلازل هي اهتزاز الأرض وارتجاجها وتحركها من تحت أقدام الناس فكثرة الزلازل هذا أيضا من العلامات الدالة على دنو خراب هذا العالم وانتهاء هذه الحياة الدنيا قال ويتقارب الزمان وهذا أيضا من العلامات علامات الساعة تقارب الزمان وقيل في معنى التقارب للزمان أقوال كثيرة ذكرها أهل العلم منها أن أوقات الناس تمضي وتمر سريعة لا بركة فيها ويفاجأ الناس أن السنة انقضت بسرعة والشهر انقضى بسرعة والأسبوع انقضى بسرعة فقيل أن هذا هو المغاد بتقارب الزمان وقيل تقاربه أي دنوه من ما دنوه من القيامة القيامة الكبرى قيام الساعة وقيل في معنى أقوال ذكرها أهل العلم منها أيضا السواء الليل والنهار ومنها الأقوال التي قيلت التقارب الحقيقي الذي يكون أيضا من علامات الساعة أو أيضا التقارب في اختصار المنطقة الأوقات للناس الحاصل أنه ذكر في معنى هذا التقارب تقارب الزمان أقوال ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى وتظهر الفتن وتظهر الفتن أي أن الفتن تكثر بين الناس وتتكاثر وتتوالى ويتبع بعضها بعضا وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل ويكثر الهرج وهو القتل والهرج انما يكثر في الفتن لأن الفتن هي التي تفضي بالناس إلى الذي هو القتل فيقتل المقتول ولا يدري فيما قتل ويقتل القاتل ولا يدري فيما قتل وإنما فتن تموج بالناس فيقتل بعضهم بعضا ويؤذي بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم بعضا في فتن عظيمة لا زمام لها ولا خطام ولهذا الفتن توصب بأنها عمياء وصماء وبكماء لأن الذي يتعامل مع الفتن توقعه في المهالك وتجروا إلى المعاطب من قتل وعدوان وبغي وظلم ويظن أنه على شيء وهو إنما يجري في فتنة في فتنة عمياء صماء بكماء ولهذا إذا ولت الفتن وأدبرت اتضح أمرها لكل الناس وأما إذا أقبلت إذا كان وقت إقبال الفتن لا يعرفها إلا الخواص من أهل العلم وأهل الفضل وأهل الأنات والروية وأما كثير من الناس فإنهم ينخرطون في الفتن وينساقون وراءها انسياقا سريعة قال وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى أي لا تقوم الساعة حتى وحتى يكثر فيكم المال حتى يكثر فيكم المال يعني يكثر المال في بأيدي الناس فيفيضوا حتى يهم رب المال من يقبل صدقته رب المال أي صاحب المال ومالك, وما ومالك المال يهم أن يهزنه ويؤلمه ويورقه من يقبل صدقة من يقبل زكاة إذا جاء وقت إخراج الزكاة لا يجد أحدا يقبل المال لأن المال فاض وكثر في, في أيدي الناس وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرى بلي به أي لا حاجة لي به ومن العلامات قالوا حتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يتطاول الناس هي البنيان يعني على وجه التفاخر والتباهي فيبني الواحد منهم بيتا من ادوار عديده فياتي الاخر ويبني اعلى منه واكثر وارفع على وجه المباهات والتفاخر وهذا يقول بنايه اعلى وياتي الاخر وايضا يبني اعلى منه وهكذا فيكون التطاول في البنيان والتفاخر بارتفاع البنيان من علامات الساعة من علامات الساعة وقد جاء في حديث جبريل جاء هذا في حديث جبريل المشهور قال أخبرني عن علاماتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال وحتى يمر وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه فيقول يا ليتني مكانه اي من كثره الفتن التي تموج تموج بالناس قال وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراها الناس امنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وهذا من العلامات الكبرى هذا من العلامات الكبرى لقيام الساعة ظهور الشمس من مغربها وإذا ظهرت مغربها فهذا علامة على اختلال الكون وتغير نظامه وقرب قيامه وقرب قيام الساعة وإذا رأى الناس هذا الحدث العظيم, إذا رأى الناس هذا الحدث العظيم يصبحون وإذا بالشمس تطلع من المغرب وهذا حدث عظيم جدا فإذا رأى الناس هذه العلامة آمنوا أجمعين لكن هذا الإيمان لا ينفع لأن الإيمان النافع هو إيمان الغيب كما قال الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغير أما إيمان الشهادة لا ينفع مثل إيمان الذي حضره الموت وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدكم الموت قال إني تبتو الآن هذا ما ينفع تقبل توبة أحدكم ما لم يغرر لأن هذا يسمى إيمان معاينة ومشاهدة مثله تماما الإيمان عندما تطلع الشمس من من مغربها لما يعاين الناس هذا الحدث العظيم الحدث الكبير وهذا الذي يعد اختلال في, في, في, في نظام هذا الكون وانتظامه مما يؤذن بقرب قيام الساعة ودنو مجيئها يؤمن الناس أجمعون عندما يرون هذا الحدث لكن إيمانهم لا يكون نافعا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 وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا, فلا يتبايعان ولا يطيانا هنا يذكر عليه الصلاة والسلام أمورا ختم بها هذا الحديث في أمور تحصل وقت قيام الساعة عند, وعند عند قيام الساعة وقت قيام الساعة احداث تكون موجودة في الناس ويبين سرعة يعني هذا هذه الأشياء التي يذكرها يبين فيها عليه الصلاة والسلام سرعة قيامها. من ذلك يعني أن, أن الناس يكونون قبل قيامها مشتغلين بمصالحهم المعتادة من بيع وشراء وزراعة وفلاحة ورعي للأغنام والماشية وحلب لها وما إلى ذلك ماضين في أعمالهم المعتادة فيكون الرجل عند البائع ليشتري منه ثوبا ليشتري منه ثوبا فينشر الثوب وهذا معروف وقت بيع الثياب ينشر الثوب أمام المشتري أي يمده أمامه يفك الثوب ويمده أمام المشتري حتى يلمسه وينظر إلى شكله وإلى صفة الثوب وسماكته وما إلى ذلك يقول عليه الصلاة والسلام ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل نعم قال ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويانا يعني تقوم قبل ان تتم عملية البين فواقف عند البائع ونشر الثوب بينهما فلا المشتري اشترى الثوب ولا, ولا البائع ايضا طوى الثوب تقوم الساعة قبل ذلك وهما في, في في التبايع لا البايع اشترى الثوب وحمله ولا أيضا المشتري اشترى الثوب وحمله ولا البايع أيضا طوى الثوب أعاده إلى مكان تقوم الساعة قوما سريعا فلا يتم لهذا أمره ولا للآخر أيضا أمره مثال آخر ذكر عليه الصلاة والسلام مما يدل على سرعة القيام قال ولا تقومن الساعة ولا في نتقمن للتاكيد ولا تقمن وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه يعني حلب ناقته حلب ناقته والمده بين حلب الناقه وشرب الحليب ليست طويله لانهم يحلبونها وقت حاجتهم لا ويشربونه في وقت قصير جدا من حلبه وأيضا شربه في وقت قصير من حلبه أطيب وأهنأ وأفود فيحلب لقحته وتقوم الساءة والحليب في يده ما شربه حليب لقحته في يده ما شربه قال ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه أي يصلح حوضه يأتي بالطين ويصلح الحوض يعني يسكر ما فيه من فتحات حتى يجتمع فيها الماء ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه ثلاث طعمها يأخذ اللقمة من السفرة ويرفعه إلى فيه فتقوم الساعة قبل أن تصل اللقمة إلى فيه المقصود من هذه الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم والناس في ماذا في مصالحهم المعتادة هذا يبيع ويشتري وهذا في زراعته وهذا في رعايته لماشيته وحلبها وهذا في بيته مع قد هيأ طعامه ليأكل يعني مصالح الناس المعتادة يكونوا ماضين فيها وتقوم الساعة وهم على تلك الحال وتقوم الساعة وهم على تلك الحال نعم الحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم في ذكر الفتن وذكر جملة من أشراط الساعة وعلاماتها وبه ختم في هذا المختصر كتاب الفتن نعم قال رحمه الله تعالى كتاب الأحكام وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا قال رحمه الله تعالى كتاب الأحكام المراد بالأحكام هنا أي الأحكام المتعلقة بين الرائي والرعية بين ولي الأمر ومن ولي أمرهم من عمومة الناس وأفراد الناس فماذا على هذا وماذا على هذا فهذا الكتاب يتعلق بالأحكام وتسمى أيضا الأحكام السلطانية يعني المتعلقة بالوالي والولاة وماذا عليهم وماذا لهم ماذا عليهم وماذا لهم قال باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية وهذا السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية جاء الأمر به في القرآن جاء الأمر به في القرآن الكريم في قول الله سبحانه يا أيها اللذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وأولي الأمر منكم وعند ذكر أولي الأمر لم يكرر الفعل أطيعوا لم يكرر الفعل أطيعوا قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الرسول وأولي الأمر منكم ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم ذكر الفعل في أوامر الله وذكر في أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وعطف الأمر بالطاعة لولاة الأمر على طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام دون إعادة للفعل أطيعه وهذا فيه ملحظ نبى عليه العلماء رحمهم الله تعالى وهو الذي أشار البخاري في الترجمه قال باب السمع والطاعه للامام ما لم تكن معصيه لان الطاعه للامام ليست طاعه مطلقه اما الطاعه لله طاعه مطلقه والرسول عليه الصلاة والسلام طاعه له طاعه مطلقه لانه لا ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى وطاعته من طاعه الله صلوات الله وسلامه عليه اما الطاعه للامام فهي واجبة في حدود طاعه الله وفي حدود ما لم يأمر بمعصية الله فإذا أمر الإيمان بمعصية لله سبحانه وتعالى فإن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان ان راسه زبيبه قال اسمعوا واطيعوا أطلق في هذا الحديث اطلق في هذا الحديث لكن الاحاديث الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت باستثناء في هذا جاءت باستثناء لهذا الاطلاق اسمعوا واطيعوا اسمعوا واطيعوا هذا امر بالسمع والطاعه لكن جاء في في الأحديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد لهذا لهذا الإطلاق في قول اسمعوا وأطيعوا أي ما لم يأمر معصية أما إذا أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى فإنه لا طاعة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة العلماء اتفقوا رحمهم الله تعالى أن الخلافة والولاية لا تكون للعبد لأن العبد منافعه كلها لسيدة لمالكه منافعه كلها لمالكه ولهذا اتفق العلماء أن الولاية والخلافة لا تكون لعبد لكن هذا الحديث هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن استعمل عليكم عبد حمله العلماء على محامل منها أن هذا أمر بالسمع والطاعة على وجه على وجه المبالغة يعني في أمر لا يكون لكن لو كان فإن تلزمكم الطاعة تأكيد على أهمية السمع والطاعة لولي الأمر ومما قيل أيضا في معنى الحديث أن هذا الاستعمال إذا كان استعمال للعبد من قبل الوالي والخليفة والحاكم العام ول عبدا على منطقها أو على قطر أو على فإنه يسمع له ويطاع وهذا ربما أيضا استدله بظاهر هذا الحديث قال وإن استعمل وإن استعمل يعني استعمل عليكم الوالي عبدا وإن استعمل عليكم الوالي عبدا فإنه فإن يسمع له ويطاع وقيل في معنى أقوال أخرى ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يكره من الحرص على الإمارة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة فنعم المرضعة وبئسة الفاطمة قال باب ما يكره من الحرص الحرص على الإمارة والحرص على الإمارة هي كون بالطمع فيها والرغبة فيها وبذل الجهد في طلبها وتحصيلها قال باب ما يكره من الحرص على الإمارة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة ستحرصون عن الإمارة سيكون منكم حرص على الإمارة لكن هذا الحر هذه الإمارة ليس مما يحرص عليه ليس ما يحرص عليه لأن مسؤولية يعني المرء إذا صار أميرا بدل أن كان مسؤولا عن نفسه فقط أو عن نفسه وأهل بيته فقط أصبح مسؤولا عن كل من تحت. من الرعيه ومعنى مسؤول اي ان الله يسال عنهم يوم القيامه أي ان ايانا الله يسالهم يساله عنهم يوم القيامه كما في الحديث قال عليه الصلاه والسلام ان كلكم راع وكلكم مسؤول عن الرعيه والامير راع مسؤول عن الرعيه مسؤول عن الرعية واحدا واحدا جميع الرعيه يصل عنهم بدلا كان قبل الامره لا يسال الا عن نفسه أو عن نفسه واهله ولده فبعد الإمرأة أصبح مسؤولا عن نفسه وعن الرعية فلا يحرص عليها ويقول عليه الصلاة والسلام إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة ستكون ندامة يعني على من حرص عليها فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة نعمة المرضعة يعني إذا حصل لها الولاية فرح ومسح سر بذلك وإذا عزل عن الولاية وأقصي عنها تألم وحزن على ذلك فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة الحاصل أن الحرص على الولاية لا ينبغي لكن إذا, إذا ولي وكان فيه كفاءة فلا يرد ذلك بل يحتسب عند الله سبحانه وتعالى ويعان على ذلك أما من يحرص على الولاء يوكل إلى نفسه يوكل إلى نفسه وأما من ولي عن غير حرص ولا عن رغبة وقبل احتسابا في إصلاح أحوال العباد فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يعان على ذلك نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من استرعي رعية فلم ينصح قال عن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة قال باب من استرعي رعية فلم ينصح أي لم يكن ناصحا للرعية وإنما تعامل معهم بالغش وعدم النصر فهذا من كبائر الذنوب هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام وسيأتي في الحديث الوعيد على ذلك بأنه لا لم يجد رائحة الجنة وفي الرواية الأخرى إلا حرم الله عليه الجنة ولا يكون مثل هذا الوعيد إلا في كبار الذنوب وعظائم الآثام فمن استرعى, استرعي رعية فلم ينصح, فلم ينصح فإن, فإن له هذا الوعيد فإنه من أهل هذا الوعيد وأورد حديث معقل ابن يسار رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصحه أي يكلأها ويصنها بنصحه أي, أي التعامل معهم بمكتبى النصيحة والنصيحة هي إرادة الخير للرعية والسعي على تحقيق الخير لهم والبعد عن الظلم والتعسف والجور قال فلما يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة قال وعنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة قوله وهو غاش هذا مفسر للرواية السابقة مفسر لقوله فلم يحطها بنصيحة أي مع بالغش لا بالنصح وضد النصح الغش ضد النصح للرعية الغش لهم فمن ولاه الله عز وجل ولاية واسترعاه رعية فلم يحط الرعية بنصحه ومات وهو على ذلك مات غاشا للرعية كان له هذه العقوبة لم قال إلا لم يجد رائحة الجنة ولا يأتي مثل هذا الوعيد إلا فيما هو من كبائر الذروبي وعظائم الآثام ولا يختص هذا بالولاية الكبرى بل هو على إطلاقه كما قال عليه الصلاة والسلام ما من عبد استرعاه الله رعية والأب كما في الحديث راع ومسؤول عن رعيته إذا كان غاش لأبناءه وأهله فعرضة لهذه, لهذه العقوبة فهذا الحديث يشمل بعمومة الولايات الصغرى والولايات الكبرى ليس خاصة بالولايات الكبرى نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من شاق شق الله عليه قال عن جندب بن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به يوم القيامه قال ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامه يشق وك وك ومن يشاقق يشقق الله عليه يوم القيامه فقالوا اوصنا فقال إنا أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملئ كفه من دم أهراقه فليفعل قال باب من شاق أي على الناس باب من شاق على الناس يعني استعمل ولايته عليهم فيما يدخل على الناس المشقة والعنت فمن شاق على الناس شق الله عليه وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل في أن الجزاء من جنس العمل فمن شق أي على الناس بفعل الأمور التي تلحق المشقه والعنت عليهم جزاه الله سبحانه وتعالى من جنس عمله فشق عليه قال من شق شق الله عليه أورد حديث جنده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة سمع أي في العمل العمل أصل أن يؤتى به خالصا لوجه الله لا للرياء ولا للسمعة فمن سمع بالعمل أي الذي لا يقصد به إلا الله وإنما هو قربه يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى فمن سمع بالعمل أخذ يتحدث بالعمل ويسمع الناس على أعماله حتى يثن عليه ويمدحوه وما إلى ذلك فيجعل مراده بأعماله طلب ثناء الناس ومحمدة الناس فمن كان كذلك جازاه الله من جنس عمله فسمع الله به يعني فضحه وأخزاه يوم القيامة جزاء من جنس العمل من سمع سمع الله به يوم القيامة من سمع أي بعمل في الدنيا مرآة وطلبا لمحمدة الناس سمع الله به يوم القيامة ومن يشاقق يشق الله عليه ومع القيامة وهذا موضع الشاهد بالترجمة ومن يشاقق أي ممن ولي أمرا من أمور الناس ولاية عامة أو خاصة فيلحق على الناس المشقة والعنت ويستعمل ولايته, ولايته فيما يشق على الناس ويلحق الأضرار بهم فإنه يبوء بهذه العقوبة وهي أن الله يشق عليه يشكق الله عليه يوم القيامة جزاء من جنس العمل فقالوا أي عند جندب رضي الله عنه أوصنا فقالوا أي من عند جندب يستمعونه ويحدث هذا الحديث قالوا أوصنا فأوصاهم وهذه الوصية ليست من شرط المختصر في هذا المختصر وإنما شرطه في هذا المختصر الاقتصار على حديث المسندة المرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا أوصنا فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه هذا تنبيه لحال البطن أن أول ما يبدأ ويعظم ويشتدين نتا من إنسان بطن الإنسان إذا أدرك في القبر أول ما ينتن منه ويبدأ النتا من البطن أول ما ينتن من إنسان بطن فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل وهذا حقيقة تنبيه عظيم جدا من جندب رضي الله عنه يعني الذي يفكر أن يدخل على بطنه الطعام الحرام والغذاء الحرام والمشروب الحرام وما إلى ذلك فليتذكر هذا المعنى الذي أشار إليه جندب وهو أن البطن أول ما ينتم أول ما ينتم فكيف يرضى أن يدخل إلى هذا البطن الذي هو أول ما ينتم من الإنسان كيف يرضى يدخل عليه الأغذية المحرمة والأطعمة المحرمة والمشروبات المحرمة قال أول ما ينتم من الإنسان بطنه أول ما ينتم من الإنسان بطنه هذا المعنى الذي يذكره حذيفة أو جندف رضي الله عنه هذا المعنى الذي يذكره لو يستحضر الإنسان عندما تحدث نفسه أن يدخل على بطنه شراب حرام أو غذاء حرام يتوقف يتوقف يعني هذا البطن الذي تنبعث منه الرغبة أو الحرص على هذا الغذاء أو هذا الشراب المحرم يذكر نفسه أن هذا البطن هو أول ما ينتم من الإنسان فكيف يرضى أن يدخل على بطنه الغذاء المحرم أو الشراب المحرم سواء محرم في ذاته أو حرم في وسيلته وسببه كل هذا يشمله قال إن أول ما ينتم من الإنسان بطنه فمن استطاع ألا يأكل إلا طيبا فليفعل قال ومن استطاع ألا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراق فليفعل هذا تحذير من الدماء واللي قبله تحذير من الأموال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم فحذر من الأموال المحرمة بقول فمن استطاع لا أكل طيبا فليفعل ثم حذر من الدماء المحرمة المعصومة بقوله من استطاع لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم أهراقه فليفعل لأن إذا إذا طعن إنسانا أو رمى رماه بسهم أو برصاصة ربما أن الدم الذي تزهق به روحه لا يملأ كف القاتل لا يملأ كفا القاتل ولكن إذا حصل من الإنسان ذلك أهراق دما وأزهق نفسا لغير حق أهراق صار وزرا وإثما وعقوبة يبوء به يوم القيامة فربما حيل بينه وبين الجنة بي ربما حيل بينه وبين الجنة بسببه فهذا فيه التحذير من الدماء المعصومة وأن الإنسان الواجب عليه أن يحذر أشد الحذر في هذا الباب نظير هذه الوصية من جندب وصية بن عمر وقد ذكرتها قريبا عندما كتب له رجل أن اكتب لي بالعلم كله أن اكتب لي بالعلم كله هذا السؤال كيف يكون جوابه رجل كتب لي بن عمر اكتب لي بالعلم كله تصور لو أن عالم جاء طلب من أحد السائلين يقول اكتب لي بالعلم كله كيف يكون الجواب على هذا فقال ابن عمر انظر, انظر فقه الصحابة ما أعظمه قال ابن عمر رضي الله عنه إن العلم كثير إن العلم كثير لكن ان استطعت أن لا تأتي إن استطعت أن تأتي يوم القيامة إن استطعت أن تأتي يوم القيامة خميصة البطن من, من أموال المسلمين خفيف الظهر من دمائهم كاف اللسان عن أعراضهم لازم لجماعاتهم ففعل وهذه خناصة عظيمة جدا في العلم ومن أعظم موجبات النجات يوم القيامة إذا سلم, سلم المر من هذه الأمور الثلاثة وهي التي جمع النبي عليه الصلاة والسلام في قول إن دماءكم وأمالكم أعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان قال عن أبي ذكرت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضيينا حكم بين اثنين وهو غضبان قال باب هل يقضي الحاكم او يفتي وهو غضبان هل يقضي الحاكم او يفتي وهو غضبان واورد حديث ابي بكرة انه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقضينا حكم بين اثنين وهو غضبان لا يقضينا حكم بين اثنين وهو غضبان لان اذا لأن الغضب يصرفه عن حسن الإدراك والفهم والاستيعاب أن العقل له تأثير جد الغضب له تأثير على العقل في حسن الإدراك والفهم ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي أو يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كتاب الحاكم إلى عماله قال حديث حويصة ومحيصة تقدم في الجهاد وزاد هنا إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحر قال باب كتاب الحاكم أي الوالي إلى عماله أي الأمر العمال يعني الأمر أمر المناطق يقال لهم عمال لهم عمال و... ولا يزال هذا الاسم يعني موجودا ب... ب... ب... في المغرب ب... بهذا يطلق على الأمراء المناطق العمال عامل كذا وعامل كذا أي أمير أي الأمير قال باب كتاب الحاكم إلى عماله قال حديث حويصة ومحيصة تقدم في الجهاد الحديث تقدم معنا وهو في هذا المختصر برقم 1355 وزاد هنا إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب والشاهد من الحديث جاء في بعض في بعض رواياته فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم به فكتب إليهم به فهذا هو الشاهد لقوله باب كتاب الحاكم إلى عماله نعم ألا رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف يبايع الإمام الناس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول, با رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة تقدم وزاد في هذه الرواية وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لوم لائم. قال كيف باب كيف يبايع الإمام الناس يعني ما هي الصيغة وما هو الذي يقال وما هو الأمر المطلوب في البيعة والجواب في الحديثين حديث عبادة وحديث بالعمر والذان ساقهما في هذه الترجمة قال عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة تقدم أي هذا الحديث وزاد في هذه الرواية وأن نقوم أو نقول بالحق ما كنا لا نخاف الله لوم تلائم قال وعنى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا, إذا كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطاعت وهذا الحديث حديث بن عمر أيضا يتعلق بكيفية البيعة وهي أنها بيعة على السمع والطاعة في حدود استطاعة العبد وأيضا فيما ليس فيه أمر بمعصية الله سبحانه وتعالى كما سبق البيان لذلك نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الاستخلاف وعنه رضي الله عنه قال قيل لعمر ألا تستخذف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال باب الاستخلاف المراد بالاستخلاف أن يعين الخليفة أو الوالي عند موته رجلا يكون خليفة أو واليا بعده هذا يسمى استخلاف قال باب الاستخلاف مراد بالاستخلاف أن الخليفة عند موته يعين يعين خليفة من بعده مثل ما استخلف أبو بكر رضي الله عن عمر قال وعنه قال قيل لعمر ألا تستخلف, ألا تستخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وهذا والشاهد أن الاستخلاف هذا صحيح وأبو بكر رضي الله عنه استخلف عمر عين أن يكون الخليفة من بعده عمر هذا معنى استخلف قال إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي فعل عمر أنه عين ستة وعينة جعل الأمر شورى بين في من يكون الخليفة وأيضا أن يكون منهم من هؤلاء الستة وجعل الأمر شورى بين هؤلاء نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري وهذا الاستخلاف تنعقد به الولاية بإجمعه العلم مما تنعقد به الولاية أن, أن تكون بالاستخلاف نعم قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قال عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنى عشر اميرا فقال كلمة لم اسمعها فقال ابي انه قال كلهم من قريش ثم يعني ختم فيما تعلق بهذا المختصر بهذا الحديث حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون اثنة عشرة عشر اميرا فقال كلمة لم معها فقال ابي وقال كلهم من قريش وقيل ان هؤلاء الامر توالوا بدءا من خلافة ابي بكر رضي الله عنه وقيل انها انتهت بخلافة وولاية عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وقيل في معنى الحديث اقوال ذكرها اهل العلم رحمهم الله تعالى في شرحه نعم قال رحمه الله تعالى كتاب التمني وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى بقوله باب ما يكره من التمني قال عن أنس رضي الله عنه قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت نعم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب قال كتاب التمني والمراد بالتمني طلب مال مطمع فيه طلب مال مطمع فيه أو ما في تحصيله عسر ما في تحصيله عسر فهذا الكتاب تعلق بالتمني وإنما أورد فيه في هذا المختصر باب واحد وباب ما يكره من التمني وأورد تحته, أو تحته هذين الحديثين حديث أنس وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت وفي فقه الصحابة فهذا أنس رضي الله عنه يقول لا تتمنوا لولا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت لكنه لما يتمنى الموت لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك وإذا كان ينهى عن تمني الموت مجرد تمني فكيف بمن يقتل نفسه ولعاذ بالله وهذا الحديث من الدلائل على حرمة الانتحار الذي وقتل النفس اذا كان مجرد تمني الموت منهيا فكيف بمن يباشر قتل نفسه وازهاق روح نفسه والعياذ بالله قال عن ابي هريره واورد حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أحدكم الموت لا يتمنى احدكم الموت قال إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعجب يعني هذا الذي يتمنى الموت أو يفكر بأن يتمنى الموت لا يخلو لا تخلو حياته من أمرين إما أنه محسن فطول العمر, طول العمر وعدم تعجل مجيء الموت له فيه ماذا فيه فائدة لأنه يزداد لعله يكون من, من طال عمره وحسن عمله فهذا في للزياد من الخيرات إذا كان من المحسنين العبادة والصلاة البعد عن المحرمات لا يتمنى الموت لأن هذا البقاء إن شاء الله يزياد له في الصالحات أو أن تكون حالته العياذ الله حالة إساءة ومعاصي وذنوب فلا يتمنى الموت على هذه الحالة حالة الإساءة والمعاصي لماذا؟ قال لعله يستعتب لعله يستعتب يعني لعله يراجع نفسه لعله يراجع نفسه ويندم على فعله للذنوب ويتوب إلى الله ويتوب الله عليه سبحانه وتعالى فلماذا يبادر نفسه بإزهاق روحه بل يصبر ولعله في ما بقي له من عمر فرصة له لأن يرجع ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله وتصلح حاله حاله بينه وبين الله سبحانه وتعالى قال لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعتب ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنه سميع قريب مجيب وقد بقي لنا في اكمال هذا الكتاب مجلسان وهو سيكون ذلك في يومي الاحد والاثنين القادمين باذن الله سبحانه وتعالى وبهما يستكمل باذن الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب ونسال الله لنا ولكم التوفيق والسداد والمعونه على كل خير اللهم اغفر لنا ولوالدينا